ض ر ب ك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد ت د ه ر فيقك في الازمات أعوذ أنفسنا سمع ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ شرور بالله للمنا الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده بالله إنه يهده بسم إن من سيئات فلا فلا مضل يضلل وأشهد وحده ولا شريك له. وأشهد أن محمد عبد ورسوله، ومرحباً أن أن أما فأهلاً شريك إله الله له، عبده محمد بعد لا إلا ل ل هذا ا في بكم قرار ا الطيب ا ا ء ل ب م ك وأسأل ل ل ه عز جريء جديد من القرارات التي اخذها احد عظماء المسلمين في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي أ ح د أ ع ظ م الشخصيات ا ل إ س ل ا م ي ه في التاريخ حقيقه يقولون أ ن ه لولا هذا الرجل لانتهى ا ل إ س ل ا م ب ا ل ك ل ي ة من بلاد ا ل أ ن د ل س رجل احتفلت به أ و ر و ب ا ا ل ن ص ر ا ن ي ة بعد أ ل ف س ن ة من وفاته تعظيما لقدره مع انه كان حاكم مسلم و أ و ر و ب ا ا ل ن ص ر ا ن ي ة سبحان الله أ خ ر ج ت المسلمين من ا ل أ ن د ل س وكانت تكرههم ك ر ا ه ي ة ش د ي د ة وقامت بالتنصير وما إ ل ى ذلك كل ده عارفينه ومع ذلك لم تستطع أ و ر و ب ا و أ س ب ا ن ي ا على وجه الخصوص أ ن تتغافل ذكرى مرور أ ل ف س ن ة على وفاه هذا الرجل القائد العظيم الذي كان يحكم د و ل ة إ س ل ا م ي ة رقم واحد في العالم اللي هي د ولكن ة الأندلس ل قرار الجريء خدو غير ب ا ل أ و ض ا ع واستطاع به أ ن يصعد ب ا ل أ ن د ل س إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة العاليه ا ل ا س ل ا م ي ة هذا الرجل هو عبد الرحمن الناصر رحمه الله عبد الرحمن الناصر أ و عبد الرحمن الثالث من أ ع ظ م القوات في تاريخ ا ل إ س ل ا م اسمه مشهور لكن جايز كتير من المسلمين يعرفوش تفصيلات حياته رحمه الله الوضع الحقيقي في أ و ا خ ر القرن الثالث الهجري قبل أن يستلم عبد يستلم أن الوضع ر الناصر ح الحكم م ن ا ل كان مزري تماما في بلاد الاندلس أ ن د ل س ع ش ك ه ب ن ق و أن العلماء جميعا يقولون أنه العلماء جميعا كاد ا ل إ ل بلاد الأندلس اللي حصل إن الأندلس الطرف الشديد طبعا أموال كثيرة وأشياء يعني كلنا عارفينها في الأندلس بتحصل فترات علو وفترات هبوط. أحد العلو كثرت الأموال في الأندلس في أواخر العصر ا طبعا وأشياء عارفينها تاريخ فترات وفترات فتراته أواخر م من أن أن أحد ينتهي يعني في كثيرة في في في وقعت كثرت هبوط وقصور الآخر القرن الثالث الهجري وعند هذه ا ل ك ث ر ة ب د أ ت الناس ت ط ر ف و ب د أ ت الناس تخرج عن المنهج ا ل إ س ل ا م ي يعني الطرف قادها إ ل ى ما بعده قادها إ ل ى الشبهات ثم قادها بعد ذلك إ ل ى الذنوب و إ ل ى الحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب يعني الذنوب ا ل ص غ ي ر ة ت ك ت م ع على الرجل حتى تهليكه ما ب بأ ل ك م بالكبائر ما ب بأ ل ك م بانتشار الخمور ما بالكم بانتشار الزنا ما بالكم بانتشار الربا ما ب بأ ل ك م بالتخلف عن ا ل ج ه في سبيل الله ما بالكم بالفرقه والتشرذم في ب ل اشتهر د الأندلس ا أ م ر ه جدا حتى كان أ ك ث ر ش ه ر ة من الخلفاء و أ ك ث ر ش ه ر ة من العلماء زي للاسف زمنا ن ي و ل الان ا م ده ا ل ولكن ض ع ا ل ي ا في بلد ا الاله الزريب ا هذا كان أ ش ه ر من ن ا ر على ع ا ل م زريب ا دا كان مطرب في ب غ د ا د كان مطرب في العراق و ح ص ل ن و ع من الشحن ا ء والبغضاء بينه وبين إ ب ر ا ه ي م ا ل م و ص ل ي من إ ب ر ا ه ي م ا ل م و ص ل ي مطرب تاني بس المطرب ا ل تاني ده كان مقرب ل ل خ ل ف ا ء م خ ل ف ا ء ا ل ع بسين ا في ذلك الوقت كان مقرب إ ل ي ه م ف و ش ه به ف أ خ ر جو من البلد أ خ ر ج و ا ه ذ المطرب ا الفنان ط ب ي ر و ح ف ي ن يروح لبلد غني بلد مترف هؤلاء يحبون الغناء ويحبون الطرب والموسيقى وما إ ل ى ذلك فذهب إلى ل ب الى د ا أ أ ن ن د غ بلاد الاندلس م م س ل ذلك ي في ن ل و و ق ت ع م ا ذهب إ ي ه ا ت وترحيب وتفخيم وكانت تفتح له ويفتح له القاعات وتعلم ق القصور الموسيقى ب ل وعملوا له له على الكثير الناس والغناء و حفاوة نون ه معه يده ضخمة من جدا في ونقل ا ل ح ي ا ة ا ل م ت ر ف ة التي كانت في بغداد نقلها إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س ف أ و ه ن البلاد وهنا شديدا يا إ خ و ا ن ا ويا ا ت ف ع ل ممكن نقول مطرب نقول يعمل اخواتي الناس ل القرآن ا ص تركت ن ش غ ل بالغناء ا ل تركت ح د ث النبوي وانشغلت بالموسيقى وبدأت ت ف ن ن في ف ت و ا ع ل أ م و ر ف ط ر ي ق ة أ ك ل الطعام فطريقة ع ر ض الطعام فطريقة ك ذ ا وكذا وتركت ا ل أ م و ر العظام حدثت مخالفات ك ب ي ر ة جدا في ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى د ر ج ة أ ن ا ل ز ك ا ة كانت لا تجمع في بلاد ا ل أ ن د ل س ع ط لهذا الركن المهم جدا في بلاد ا ل أ ن د ل س وفي هذا الصدر المتقدم في التاريخ ن ت ك ل بعد اقل من ثلاثمئه س ن ة من و ف ا ة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حصل هذا التردي وقسمت ا ل أ ن د ل س ي الى إخواني إ وأخواتي سبع مناطق م ت ص ا ر ع ة مع بعضها البعض الوضع كان مزري ل د ر ج ة كبيرة لدرجة أ ن حصل خراب في الاقتصاد وخراب في ا ل س ي ا س ة وخراب في, الاجتماع في المعاملات الاجتماعيه بين الناس و ب د أ ت تظهر العصابات التي القلاع الحصون أوروبا على وعلى تسيطر وبدأت تطمع الجميع ن ن ليون مملكة وفرنسا يطمع في الأندلس كانت المسلمين من ص ر وظهرت المعروفة المغرب ا كشتالة الدولة العبيدية بالفاطمية الشيعية المتال تحالب ي يطمع في في ة مملكة مملكة ودولة وبدأت خبث ن يعني و الوضع ب أصبح أ س و ا بلاد الأندلس ا حقيقة في ي ل ج م قال أ ن البلاد على ش ف ا ح ف ر ة و أ ن البلاد كادت أ ن تنتهي و أ ن ا ل إ س ل ا م سينتهي تماما من هذه البقاع ا ل ش ر ي ف ة التي ظلت تحكم ب ا ل إ س ل ا م أ ك ث ر من مئتين س ن ة القرار الجريء ج د ا جدا ا ل ل ي خ ذ و ه عبد الرحمن الناصر سنه ة من ا ل ج ر ة ان ي ت و ل ى ا ل ح ك م في بلاد ا ل من د ل س س ب ح ا ن ا ل ل ه بنقول قرار ج ر ي ء ان يتولى الحكم ده شدة كلها الناس بتتصارع على الحكم تخيلوا من شدة حراجة على ل من م و ق في ف ذ ل ك ا ل و ق ت من ش د ة ا ل م أ س ا ة زهد ا ل م ر ش ح و ن للحكم الحكم كل من كان مرشحاً للحكم مرشحا كان من اعمام في ع ب د ا ل ر الناصر رحمه تركوا ح الحكم م اعمام كلهم ن الله أ ب و ه هو كان ق ت ل من واحد وعشرين س ن ة من بعد ما كان عمره ثلاث أ س ا ب ي ع فقط ق ت ل أ ب و ه في ف ت ن ة على الحكم ب ر ض ا لكن عبد الرحمن الناصر وهو عنده واحد وعشرين س ن ة قبل أ ن يحكم بلاد ا ل أ ن د ل س وهي في هذا الخراب وهي في هذا التفكك وهي في هذا الضياع وقدمه أ ع م أعمام ا م ه أ ع م ا م ه لمرشحين الحكم زهدوا ا في الحكم وقدموه لماذا قدموه؟ لانه م ذ ا قدموه؟ ل أ ربي ت ر ب ي ة حسنه ة يا ا إ خ و جده عبد الله بن محمد اللي هو رباه وعلمه زرع فيه معاني ك ث ي ر ة جدا جده كان حاكم المسلمين و ل ل أ س ف معرفش يصلح ا ل أ و ض ا ع وكان فيه خير كثير لكن الترف والذنوب كانت ت ن ت ش ر ت في كل مكان في بلاد ا ل أ ن د ل س معرفش يصلح ا ل أ و ض ا ع فحط كل إ م ك ا ن ي ا ت ه في ت ر ب ي ة هذا الطفل الصغير عبد الرحمن الناصر ر حفظ م ه الله ح ا ل ق ر آ ن وعلمه الفقه وعلمه ا ل إ د ا ر ة وعلمه ا ل ق ي ا د ة وعلمه ا ل ف ر و س ي ة وعلموا ل و ر ع والسماع للعلماء علموا ل ش و ر ه ع ل م و كل مبادئ الحكم ا ل إ س ل ا م ي وطلع عبد الرحمن الناصر رحم ه الله متشرب لهذه المعاني طلع يفهم يعني ايه يدير د و ل ة يعني ايه يدير حكم هو لسه مهوش ح ا ج ة عرف يعني ايه يستقطب الناس التي ط ر ع ى حق الله عز وجل وتهتم بالكتاب و ا ل س ن ة عرف ازاي انه يكون مجلس شوره متخصص من كل واحد يهتم ب ع ل و م المجال من و ج ه ة نظر ت ق ن ي ة ع ا ل ي ة اهل ا ل س ي ا س ة في ا ل س ي ا س ة واهل الجيش في الجيش واهل القضاء في القضاء واهل ا ل ت ج ا ر ة في ا ل ت ج ا ر ة سبحان الله ش خ ص ي ة من اروع ا ل شخصيات في تاريخ المسلمين استلم عبد الرحمن ا ل ن ص ر الحكم وعنده واحد وعشرين س ن ة يعني في زمننا دلوقتي تلت ج ا م ع ة او ر ب ع ج ا م ع ة يعني في زمننا دلوقتي ممكن يكون م ج غ و ب ل ف ي د ي و جيم ممكن يكون م ج غ و ب بالفروع ا ل م ا ط ش ا ت ا ل ك ر ة ممكن ن ي ك و يعرف تاريخ كل لعيب ا ل العالم أو كل ل ك ر ة في ف ا أو ن ن والفنانات و ا ل م ط ر و ا ل م ط ر ب الى ت و ا اسم صحابي من الصحابة يعرف من, أو مجاهد من في تاريخ وده اللي وضع م الاندلس س ل ه د م ا ل ايام ان استلمها عبد الرحمن الناصر تماما كوضعنا ا ل آ ن أ و لعله أ ش د و ط أ ه انظروا الى التغيير كيف يكون أ و ل ما استلم الحكم, عبد كان مستلم الحكم على أي على ق ر ط ب ة فقط م د ي ن ة ك ر ط ب ة هي مدينه ة تمثل تقريبا بما ل ح و ا من قرى ومدن قرى صغيرة تمثل تقريبا سبع بلاد ا ل أ ن د ل س يعني قرقعه ص غ ي ر ة جدا تتخطفه ا ل أ خ ط ا ر من كل مكان أ خ ط ا ر الثورات والفتن ا ل د ا خ ل ي ة في داخل بلاد ا ل أ ن د ل س أ خ ط ا ر م م ل ك ة ليون و ق ش ت ا ل ة وفرنسا في الشمال أ خ ط ا ر ا ل د و ل ة العبيديه المسماه ب ا ل ف ا ط م ي ة في الجنوب في كل مكان خ ط و ر ة ومع ذلك ب د أ عبد الرحمن الناصر ب أ ن ا ه ش د ي د ة يرتب ا ل أ و ض ا ع ويعيد ا ل أ ن د ل س إ ل ى مكانتها ب د أ يعمل مجلس شورى مخلص ب د أ يكون مجلس من العلماء ا ل أ ت ق ي ا ء بدا أ ينظف كرطبة حقيقة كرطبة هو ل ينظف م ل ل ا أ د بدأ ل يملك س هو ي كرطبة فقط ن قرطبه وكان يستمع إ ل ى كل ك ل م ة من كلماته و أ ع ل ن ه ا و ا ض ح ة ص ر ي ح ة لا قانون ولا حكم ولا أ ي ش أ ن من شؤون ا ل د و ل ة يجب أ ن يتعارض مع القران آ ن و ل س ة هذا من أ والسنه ل أ ي م م ه تطبيق ك ا للشريعة ل ا إ ل الشريعة ا الإسلامية م ي ة إ خ و ي مش م ع ن ا إقامة الإسلامية الإسلامية الإسلامية القاتل السارق الحدود الزاني الشريعة هذا حياة الشريعة معناه التجارة المبادئ منهك على على على أو أو تكون بس على أن التجارة تكون على المبادئ الإسلامية. ا ل س ي ا س ة على م ب ا د ئ ا ل ا س ل ا م ي ة الجهاد في سبيل الله على م ب ا د ئ ا ل ا س ل ا م ي ة ا ل ص ن ا ع ة على م ب ا د ئ ا ل ا س ل ا م ي ة الحكم بين ا ل أ ف ر ا د على م ب ا د ئ ا ل ا س ل ا م ي ة ا ل ع ل ا ق ة بين الحاكم والمحكوم بين ا ل ش ر ط ة والشعب بين العالم والمتعلم كله على المبادئ ا ل إ س ل ا م ي ة د ه اللي عملوا عبد الرحمن الناصر عملوا في رقعة صغيرة جداً، في وما حولها في صغيرة في المخلصين عبد رقعة ومعه مجموعة وما من مجلس شورى محكم وكون شورية قرطبة متخصص في كل فرع فروع جداً كل في كل فرع من فروع ا ل إ د ا ر ة مع ناس و ب د أ يدير هذه ا ل أ م و ر ب ح ك م ة ش د ي د ة و ب أ ن ا ه وبصبر ولا يوجه قتاله إ ل الا م ن يستحق لمن ق ت ا ل ع ل ل إيه عبد ا ر ح م الناصر عشان يستحق ج م ع قلوب ل ا ا ن حواليه قال أنا لازم ا ق أ ل في قضية ض و ا ة الناس يا إخواني إذا لم تنشغل إذا ب ض ي ة و القتال ض ح ة كريمة ت ن ش غ بنفسها ب نفسك اللي لم تشغلها ح ش غ ل ك ب ل ب ا ط عشان كده عبدالرحمن الناصر قال ايه ا ل ق ض ي ة ا ل و ا ض ح ة اللي ممكن نجمع الناس حولها ا ي ب د أ بقتال صمويل ا بن حفصون مين صمويل ا بن حفصون صمويل ا بن حفصون ده كان اسمه قديما عمر ا بن حفصون كان مسلما وارتد وتنصر وجمع حوله بعض الرجال من العصابات والمجرمين واللصوص وتعاون مع م م ل ك ة ك ش ت ا ل ا و م م ل ك ة ليون في الشمال وتعاون مع ا ل د و ل ة ا ل ع ب ي د ي ة في الجنوب ليحطم الإمارة الإسلامية في داخل الأندلس في فقضية ويحفز ا جدا إنسان مرتد وإنسان مجموعة من اللصوص ا ض ح ة مجموعة ج مرتد من معه م م ر و ل ن من النصارى والصليبين ومن العبيديين في الجنوب يعني منتهى ومتعامل و و مع الأمة الشمال الشمال أعداء ا ل قضية في في في في ض و قوته وبدأ و ج ه إليه هذا يحارب ي ح ف الناس على الجهد في سبيل الله وتحركت في الناس معاني ما تحركت فيهم منذ عقود بداوا ق ا وثلاثين سنة يسمعون الأغاني من زرياب وأمثال زرياب الآن ل م يسمعون من عشر وعشرين سنة ب أ و ي س م ع ن ك ل م الله عز وجل. بدأوا وجل عز يسمعون الخطباء على المنابر يذكرونهم ب ا ل ق ر آ ن الكريم و ب ا ل س ن ة م ط ه ر ة ب د أ و ا يذكرونهم ب ا ل ز ك ا ة وجمع ا ل ز ك ا ة بدلا من المكوس والضرائب التي كانت م ف ر و ض ة على الناس في ذلك الوقت ألغى وأعاد أن وبدأ كل المكوس والضرائب وأعاد الشريعة كما ينبغي أن تكون. حقيقةً. وبدأ يجمع الناس الناس فعلا والله ينبغي كما تكون جواه يا إخواني يجمع خير حقيقة الناس اللي كانت بتسمع ل ز ر ي ا ب ه وتسمع ل ل أ غ ا ن ي و م ت ا ب ع الموسيقى س ا ب ت ده كله واتاكد الله عز وجل و ب د أ ت تخرج معه في جهاده ضد صمويل بن حفصون يوم و ا ل ت ا ن ي و ا ل ت ا ل ت س ن ة و ا ل ت ا ن ي ة و ب د أ ينتصر على صمويل بن حفصون اللي كان مسيطر على م ن ط ق ة الجنوب م ن ط ق ة غ ر ن ا ط ة وبحولها ق ر ط ب ة ل ز ق ة على ط ر ل م ن ط ق ة الجنوب ف ب د أ يتوسع فيها وكل انتصار يتحقق كلما ترتفع معنويات المسلمين ترتفع ق ي م ة الجهاد عند المسلمين ويدركون ع ظ م ة هذا ا ل أ م ر ب د أ يضم القلاع والحصوم من أ م ل ا ك ص م و ي ل بن حفصون و ب د أ ت الناس تحب عبد الرحمن الناصر و ب د أ ت الناس تحب الجهاد في سبيل الله و ب د أ ت الناس تحب ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ب د أ ت الناس تعرف ان هذه ا ل ش ر ي ع ة ليست خيرا فقط ل ل آ خ ر ة ولكنها خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ب د أ ت الناس تمشي في الطريق بتاع عبد الرحمن الناصر وتطلب وده اتحدت أ ش ب ي ل ي ة وكانت م ن ف ص ل ة مع عبد الرحمن الناصر مع ق ر ط ب ة و ب د أ ت أ ش ب ي ل ي ة و ق ر ط ب ة أ ك ب ر مدينتين موجودين في ا ل أ ن د ل س يكونوا فعلا حلف كبير تحت ق ي ا د ة عبد الرحمن الناصر وتهاوت حصون صمويل بن حفصون تحت أ ق د ا م المسلمين وانتصر المسلمين انتصرا ا ساحقا وفي س ن ة 306 بعد ست سنوات من و ل ا ي ة عبد الرحمن الناصر أ ع ط ى الله عز وجل للمسلمين ه د ي ة أ ن مات صمويل بن حفصون وبموته انهارت عزائم اللصوص وسيطر ا الذين كانوا ل م م معه ج ر ي ن و عبد الرحمن الناصر على مناطق غ ر ن ا ط ة والجنوب و أ ص ب ح بحق يحكم ثلث الاندلس أ ن د ت ق ر ي ب في س ة حاجة غريبة 308 حاصرت ج ا هجبت م م ك ة ليون الغرب ل ل ن ا أ د ي الأندلسي ي الغرب ل س تقريبا تحت ي ا ا د عبد ة ل ح م ن الناصر ف مسلمين لكنهم قيادة تحت ع د ل الجليقي وعبد الرحمن الجليقي على مع عبد الرحمن الناصر الرحمن الناصر ر ح م مع ن يعني عداوة يعادي وعبد عبد عبد ويريد أ ن ي س ت أ ث ر ب م ن ط ق ة غرب ا ل أ ن د ل س عن عبد الرحمن الناصر فماذا فعل عبد الرحمن الناصر في ذلك الوقت هل أخيه يعاديه ويحاربه؟ هذا هو الفهم الله؟ جيشه اخترقها بكاملها هناك له مملكة ليون المسلم الذي ليس الدقيق فعل الرحمن الناصر الأندلس الإسلامية ولم بالمرة إلى جيوش المسلمين、هناك. ولم ينظر إلى عبد الرحمن الجليكو المعادي إلى مملك يتعاون يا إخواني ينظر جيوش ينظر واخترق اتجه مع عبد عبد أبدا ماذا سبحان إنما ضد أرض أخذ غرب وحاربها في شمال غرب ا ل أ ن د ل س وانتصر عليهم انتصارا كبيرا ردهم عن بلاد المسلمين ثم عاد بعد ذ ل ك إ ل ى بلاده ع ا دون إلى كرطبة د أ ن يتعرض لغرب ا ل أ ن د ل س بشيء دون أن يتعرض لعدوه عبد أن يتعرض العمل ر ح م ن الجليكي ا ل بشيء أ ب ه ر الناس يعني كان في استطاعته أ ن يسيطر على هذه البلاد في ذلك الوقت انتصر على عدوهم و أ ص ب ح ت البلاد في يده تركها هو لا يريد حربا مع المسلمين هو لا يريد أ ن يحدث فتنه ة د خ ل ي في ا ل ن داخليه ذلك ك في غرب الاندلس أ أ ن د ل س و ر د ا ا ل ض م م ا إلى ع ب ا ر الناصر كرطوبة إمرت الرحمن الناصر ح تحت م ن بلاد وبعدها في عبد ب ن ن ت ي أو ثلاثة انضمت ساراكوستا في الشمال الشرقي ل ل أ ن د ل س وكانت أ ي ض ا م ن ف ص ل ة و م ح ا ر ب ة انضمت إ ل ى عبد الرحمن ا ل ن ص ر ط و ا ع ي ة هكذا يا إ خ و ا ن ي نقدم فقط لله عز وجل نقدم يقين وصدق في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة يقين وصدق مع الله عز وجل يقين وصدق في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ويعطينا الله عز وجل بركات وبركات ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون عبد الرحمن الناصر رحمه الله ب د أ يجمع ا ل أ ن د ل س كله ا في د و ل ة و ا ح د ة في 316 ه ج ر ي ة أ ع ل ن ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل أ ن د ل س ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة د و ل ة و ا ح د ة تجمع ا ل أ ن د ل س بكاملها تحت س ي ط ر ة مسلم واحد هو عبد الرحمن الناصر في س ن ة 316 كان عمره 37 س ن ة كان أ ع ظ م قائد في تاريخ ا ل إ س ل ا م في ذلك الوقت أعظم أعظم أي أعظم أي الأرض الأندلس أو العباسي المعاصر على الأرض نقل الأندلس نقل نوعية القلاع عالما من من زمانه من بكاملها مجال مجال المجالات رحمه حتى والحصون نقل نقلة ولكن إخواني كان الخليفة قائد قائد الجيوش يا فاضلا رحمه الله له بل ليس كل في في في فقط وجه كان يجمع العلم من كل بلاد الدنيا كان له في كل بلد من بلاد العالم سواء بلد مسلم أ و غير مسلم كان ل يجمع واحد ي له أ ف ض ل كتب أ ن ت ج ت في هذا العام ويشتريها ب أ ك ث ر ا ل أ ث م ا ن ويضعها في م ك ت ب ة ك ر ط و ب ه و أ ص ب ح ت م ك ت ب ة ك ر ط و ب ه ي مكتبة رقم اثنين في العالم بعد م ك ت ب ة بغداد ك ا ن فعلا ب يصرف أ م و ا ل ض خ م ة جدا على تنشئتها حتى أ ص ب ح ت ك ر ط و ب ف ع ل ه م أ و ى لكل علماء أ و ر و ب ا غير المسلمين الذين يتعلمون أو التعلم يتعلمون يريدون أو في الكيمياء في الفيزياء في الفلك في الطب في في في في ف أي ر عهده من فروع الحياة. انتشرت الصناعة فروع في ع الحياة انتشرت ص ن ا ع ة الورق و ص ن ا ع ة السلاح و ص ن ا ع ة ا ل أ ق م ش ة و ص ن ا ع ة السفن و ص ن ا ع ة كل شيء سبحان الله أ ص ب ح ت ا ل أ ن د ل س فعلا مكان يصدر ا ل ص ن ا ع ة ا ل م ت ط و ر ة إ ل ى كل بقاع الدنيا انتقلت ا ل أ ن د ل س نقله ن و ع ي ة العلم انتشر في كل مكان أ ن ا عايز أ ق و ل لكم م ع ل و م ة في منتهى ا ل غ ر ا ب ة تخيلوا إ ن ا ل أ ن د ل س في زمان عبد الرحمن الناصر لم يكن فيها أ م ي واحد ولا أ م ي ة و ا ح د ة يعني كل الرجال والنساء في عهد عبد الرحمن الناصر كانوا يتقنون ا ل ك ت ا ب ة والقراءه ة سنة سنة نسبة الأمية تخيل التاريخ بنتكلم مرت وإخواتي مرت تخيلوا حتى ت إخواني في في يا مفيش في ذلك العمق على ألف ألف بلاد الأندلس صفر ا ش ر ت نساء الأندلس بالخط الجميل ك ا ن ويعملون ا ك الكتب ت ب ب و وينسخوها ا ا ليس في فيه زمن ط ة اشتهرت نساء الأندلس بالخط ا ل ج ي ك ا و اكثر يعني ينسخون ا ل ت ب ويعملون أ ك من ن س خ ة توزع على مكتبات ا ل أ ن د ل س ا ل ك ث ي ر ة في كل ب ق ا ع ا ل أ ن د ل س في غ ر ن ا ط ة في ك ر ط ب ة في أ ش ب ي ل ي ة في ط ل ي ط ل ة في سراكوست في الغرب ا ل أ ن د ل س ي في كل ب ق ا ع ا ل أ ن د ل س عمر عبد الرحمن ا ل ن ص ر رحمه الله كان من ا ل و ق ا ف ي ن على كتاب الله عز وجل كان إ ذ ا حذره إنسان من مخالفة شرعية استمع إليه إنسان بإنصاط من استمع مخالفة و ا ت ب ع ك له ا م وله في ذلك سبحان الله مواقف ع ج ي ب ة لعلنا نذكر أ ح د المواقف له مع المنذر بن سعيد رحمه الله المنذر بن سعيد كما ذكرنا أ ح د كبار العلماء في ا ل أ ن د ل س أ و لعله أ ك ب ر ع ل م ا ء الأندلس في زمان عبد الرحمن الناصر واستقدمه عبد الرحمن الناصر وقربه وقدمه وجعل له منصب كبير ق ض ا ة ا ل أ ن د ل س في زمانه كان يخطب ا ل ج م ع ة ا ل م ع وكان ا لا يتردد المنذر بن سعيد على ان يلوم على عبد الرحمن الناصر ان فعل امرا يكرهه ف أ غ ذ ى يلومه وقال كلمات ك ث ي ر ة يقرع بها عبد الرحمن الناصر وعبد الرحمن الناصر حاضر في ا ل خ ض ة سمع ذلك الكلام لكنه عرض لم يذكر اسمه لم يذكر اسم عبد الرحمن الناصر عاد عبد الرحمن الناصر إ ل ى قصر يوا حزين ومعه ابنه وقال والله ما أ ر ى إ ل ا أ ن المنذر ا بن سعيد عناني بكل ك ل م ة قالها فقال له ابنه اعزله يا أ ب ت ا ه ي ع ن ي أ ع ز ل ه م ا ت ز ع ل ا من إ ي ه هذا ق ا ض ا ل ق ض ا ء هذا أ ح د الجنود عندك أ ع ز ل ه فقال أ ع ز ل ه ل أ ر ض ي نفسا ن ا ك ب ة عن الرشد ب ع ي د ة عن القصد يعني ع ش ا ن أرضي ن ف س ي أ ن اعزله الذي ف ل القصد الذي ت أخطأت، وأنا أ ع لذلك والله يا بني إ ن ي لاستحي أ ن أ ض ع بيني وبين الله عز وجل إ م ا م ا في ا ل ص ل ا ة إ ن س ا ن غير المنذر بن سعيد و أ ب ق ا ه في مكانه واستمع إ ل ى كلامه حتى مع غ ل ظ ة ا ل د ع و ة التي كان يقول بها ا لمدر بن سعيد ما دعاه بينها وبينه ما دعاه في السر ولكن أ م ا م ا ل م ل أ جميعا في خطبه ا ل ج م ع ة ما تردد في ذلك المدر بن سعيد لكن مع ذلك لم يعزله عبد الرحمن الناصر رحمه الله في يوم من الأيام كان الجدب في الأندلس وانقطعت الأمطار فترة يوم الأيام الشديد طويلة، وخرج الناس يقودهم بن سعيد، وانقطعة وخرج من الأمطار المدر كان الأندلس، الناس بن الجدب لصلاة الاستسقاء فالتفت المنذر بن سعيد ولم يجد عبد الرحمن الناصر قال ما هذا أ ي ن ا ل خ ل ي ف ة أ ي ن خ ل ي ف ة المسلمين اذهب يا غلام إ ل ي ه في القصر واتي به يصلي معنا ص ل ا ة الاستسقاء فذهب الغلام إ ل ى القصر فوجد عبد الرحمن الناصر قد لبس ا ل خ ش م من ا ل س ي ا ب ل ب س ملابس الزهاد ومرغ وجهه في ا ل ط ر ا ب وهو يبكي ويقول يا رب أ ت ر ا ك تعذب ا ل ر ع ي ة بذنوبي يا رب اعف عن ا ل ر ع ي ة ويذبح ا ا س ق ه و ب ك ي ه ا الخشوع منتهى ف ي ذ الغلام إلى المنذر ا إلى ويقول لو رأيته على ل بن هذه رأيته سعيد الروايات يقول يا غلام اذهب واحمل غلام ل اذهب م ط معك م انخشع ل ك ل السموات والأرض ونزل المطر بفضل الله عز وجل ل أ ر رحم جبار ر ض أحد ا ا عز هذه ا ل ق ل ي ل ة جدا من تاريخ عبد الرحمن الناصر الرجل ا ل ع ل ا م ة حكم ا المسلمين خمسين س ن ة يا اخواني من س ن ة ت ل ت م ي ة ل ى ت ل ت م ي ة وخمسين ما اشتكى فيها رجل منه قط من ظلم أ و فساد أ و خروج على المنهج أ و ا ل ش ر ي ع ة سبحان الله كان من أ ع ظ م علماء المسلمين ومن أ ع ظ م قواد المسلمين ومن أ ع ظ م مجاهد المسلمين أ ت ت ه وفود أ و ر و ب ا من كل مكان حتى أ ت ت ه والله من ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة شرق أ و ر و ب ا أ ب ع د ن ق ط ة عن عبد الرحمن الناصر أ ت و ه جميعا يطلبون وده كيف لا وهو الحاكم رقم واحد في العالم أ ق و ى دوله في على مستوى العالم سواء في الدول ا ل إ س ل ا م ي ة أ وكان الدول الغائر الإسلامية زمانه الرحمن عبد الناصر من في ر م العلماء علماء م م ا وخلف ل ل بعده بعده وأترك أحد س ي الذين هذا الشبل من ذاك ا ل أ س د رحمهم الله جميعا وكانت ا ل ح م ب عبد العلم الشريعة الجهاد الرحمن الناصر ا أكمل وأكمل وأكمل مسيرة الشريعة وأكمل مسيرة مسيرة ن ك و ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في عهده وفي عهد أ ب ي ه أ ع ظ م د و ل ة على مستوى ا ل أ ر ض لذلك يا إخواني وأخواتي لا نستغرب إ ن سمعنا في س ن ة 1961 م ي ل ا د ي ة أ ن اسبانيا أ ق ا م ت احتفالا كبيرا مهيبا دعت إ ل ي ه ملوك أ و ر و ب ا للاحتفال بمرور أ ل ف س ن ة على و ف ا ة عبد الرحمن الناصر الذي توفى في س ن ة 350 ه ج ر ي ة ا ل م و ا ف ق ة 1961 م ي ل ا د ي ة لمرور أ ل ف س ن ة على و ف ا ة أ ع ظ م حاكم ل أ و ر و ب ا في القرون الوسطى أ ع ظ م حاكم ل أ و ر و ب ا في القرون الوسطى ما استطاعت اسبانيا أ ن تغفل ش أ ن هذا ا ل ع ل ا م ة وهذا المجاهد وهذا الحاكم الذي رفع اسم اسبانيا أ و ا ل أ ن د ل س في العالم أ ج م ع طوال ف ت ر ة حكمه وراجعوا اول الحلقه كيف استلم بلاد الأندلس في وضع الذنوب المزري في وكيف في النوعية في التفرق والتشرذم وكيف نقل هذه النقلة النوعية وكان العمر نقل يبلغ من العمر حين استلم هذه حين الحكم واحد وعشرين س ن ة قرار جريء ننقله إ ل ى كل شباب المسلمين أ ن عودوا الى ربكم وتمسكوا بدينكم واتبعوا س ن ة نبيكم ترون الخير في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة أ س أ ل الله عز وجل أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ س أ ل ه أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته دربك لا تتردد لا شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد خذ ه رفيقك في الازمات واجعل حسن الظن بربي زدا ويقينا وثبات وارفع وانضي راية حق تشن الخير تشني حق منك